هذا القانون العام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الأخوات المعلمات والمدرسات عليهم رسالة كبيرة وهن مسؤولات أمام الله عن تبليغ هذه الرسالة يستوي في ذلك مدرسة العلوم ومدرسة اللغة ومدرسة الدين كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته المسألة لا تكلفك اي شيء اكثر من ان تشرح الدرس اذا كانت الحصة ستين دقيقة اشرحي الدرس في تمانية وخمسين دقيقة واختم الدرس بقراءة هذه الاية ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وبيني للتلميذات أن هذا الكون يسير بنظام وبنظام دقير وكل شيء في الكون سخره الله لخدمة الإنسان الهداية لها أربع معاني أول هذه المعاني هداية كل كائن لما خلق له صلوا على حبيبكم رسول الله ربنا خلق الأنعام الحيوانات وخلقها لرسالة فهل الحيوانات عصت الله في رسالتها لا ما خلق منها للركوب مذلا وذللناها لكم فمن لهم ودللناها لهم فمنها ركبهم ومنها ياكلون نلاحظ ان الجمل مع قوته يمكن لغلام صغير ان يسحبه فيسير الجمل وراءه مدلل لان الله خلقه وكلفه برساله وذلله لأداء هذه الرسالة نجد الكلب خلقه الله وكلفه برسالة وهداه إلى أداء رسالته فلا يتخلف الكلب عن رسالته التي خلق من أجلها وكثيرا ما قلت لكم إنني أعجب عندما أمر ببيت فأرى أصحاب البيت نيام وأرى الكلب يجلس على الباب للحراسة من كلفه بالحراسة؟ من ألزمه هذا الأمر؟ إنها الفطرة التي تضع الله هذا الحيوان عليها القطر خلقه الله لمهمة لنظافة البيت من الفيران مثلا وهداه الى هذه الرسالة فلا يتخلف القبط عن الرسالة التي خلق من اجلها النملة امرها عجيب لاحظ العلماء ان النملة في الصيف تجمع الغذاء الذي تتقوى به في الشتاء ولكنها تجمع في بعض الأحيان حبوب كالقمح وجحر النمح رطب ممكن أن ينبت القمح فيه نرى أمرا عجيبا نرى أن النملة إذا أحضرت قمحة من الخارج ووضعتها في جحرها فإنها تقوم بكس حبت القمح إلى قسمين حتى لا تنبت داخل الجح ربنا الذي أعطى كل شيء خلقت ثم هدى ووجد العلماء أمر أدق من هذا وجدوا بعض النباتات مثل نبات الكصفر تعرفونه جميعا وجدوا هذا النبات به أكثر من جنين به جنينين يعني ممكن لو انقسم نصفين ممكن أيضا ينبت وهو مقسوم إلى نصفين من أجل ذلك لاحظوا أمرا عجيبا كما قال لي أحد أصدقائي أساتذة الجامعة وجدوا أن النملة إن أحضرت قمحة كسرتها نصفين وإن أحضرت حبة من الكسبر كسرتها أربع أقسان أربع أقسان لأنها لو كسرتها إلى نصفين فإنها تمبت تكسرها أربع أقسام وكل عاقل من الناس يسأل نفسه من علم النملة الفرق بين القمحة والقصبر حتى تقسم هذه إلى قسمين وتقسم هذه إلى أربعة أقسام حتى تأمن أن لا تنبغ أسأل على هذا السؤال ما قاله سيدنا موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وقرأت في عجائب المخلوقات عن حشرة لا أذكر اسمها العلمي اللاتيني لكن هذه الحشرة عجيبة هذه الحشرة من عادتها أو من تكوينها أنها إذا وضعت البيت تموت بمجرد أن يتم وضع البيت تموت الحشرة عمرها هكذا <تصفيق> العجيب أن علماء الحشرات لاحظوا أمرا عجيبا لاحظوا أن هذه الحشرة قبل أو بعد أن تضع البيت أو بمجرد أن تضع البيض تقوم وتجمع حشرات صغيرة وتقتلها وتضعها بجوار البيض ثم تتمم هي وضع البيض وتموت لماذا تتخير حشرات صغيرة تجمعها وتقتلها وتضعهم بجوار البيض لأنها هي ستموت ويخرج البيض وتخرج منه حشرات صغيرة لا تقوى على السعي على الرزق من أجل ذلك يلهم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه الأم أن تجمع مجموعة حشرات وأن تضعهم بجوار البيض فإذا فقس البيض وغد الغزاء حتى يتمكن من السعي على الرزق ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه الله عليكم بالله عليكم الكلام اللي بنسمعه من الذين عمل الله قلوبهم ويتشدقون بالإلحاد هل هذا الكلام التافئ يقره العقل من الذي علم هذه الحشرة أن تجمع الغذاء الذي يكفي لبيضها إذا خرج منه لأنها ستموت بمجرد أن تضع البيض من علم الدجاج أن تضم البيض بأجنحتها بشدة في الخمستاشر يوم الأول تضم البيضة تضم الدجاجة البيض بشدة إليها وفي اليوم السادس عشر والسابع عشر إلى اليوم الواحد وعشرين ترفع أجنحتها قليلا عن البيض ويحاول العلماء تفسير هذه الظاهرة فيجدوا أمرا عجيبا يجدوا أن الجنين داخل البيضة يكفيه الأكسجين الموجود لمدة خمستاشر يوم فقط فلو ضمت الدجاجة أجنحتها لاختنق الكتكوت ومات من أجل ذلك تحاول أن ترفع أجنحتها قليلا حتى تسمح بمرور الأكسجين من خارج البيضة فتنفس الكتكوت داخل البيضة وقد قلت لكم هذا في كتاب الأخير عقيدتك يا ولدي من الذي ألهم الدجاج أن يرفع جماحه قليلا حتى لا يختنق الكتكوت الله أحد أمرين إما أن تكون الدجاجة تخرجت من أحدث جامعات العالم وتعلم أن وليدها سيموت من قلة الأكسجين ولديها أجهزة لقياس الأكسجين وتبقى دجاجة جامعية بروفسيرة وإما أن تكون هناك قوة أقوى من قوة الجامعات علمت الدجاجة فهي تضم البيض حيث يجب أن تضمه وترفع أجنحتها حيث يجب أن ترفع أجنحتها يا جناتي شاء الله أن يفضح الملحدين بسبب التقدم العلي فكلما تقدمت العلوم كلما أصبح عمالقة الإلحاد أقزاما أقزاما كلام تافه وكلام ضخم إمبارح جاءني احد الشباب في مناقشة طالة والولد الله يبارك فيه ويهديه ان شاء الله يحفظ قرابة عشرين او تلاتين كلمة ضخمة اللي يسمعهم يشعر ان هذا الولد قد اصبح ابن سينة الجديد او سقرار او افلاطون هذا العص الفص ضخمة كالحجارة ثم وأنا أناقشه بهدوء أناقشه بهدوء الأب الذي يرفق بأطفاله بأطفاله أسأل عن معاني الألفاظ ومدلولها فأجد هذا المسكين قرأ كتاب من كتب الإلحاب وحفظ هذه الألفاظ ولا يعي لها أي مدلول قلت له يا بني هناك قواميس للغة العربية إذا أرادت أخت من الأخوات او شاب من الشباب يبحث عن معنى كلمة يرجع إلى القاموس يرجع إلى القاموس ويأخذ الكلمة ويسأل عن معناها في القاموس لكن مجموع الكلمات التي ترددها أنت الآن تحتاج إلى قاموس جديد غير قواميس للغة العربية حتى نفهم معناها اتحجب الشاب وقال ليه L'asem hazer qamuz, Qultu l'ahe, esmuh, al-Mahi, fi jamia'i al nawa في جميع mahi fi jamia'i al-Nawa-hi. Hàd d'aquí a veure qamuz d'a? No. Sallu ala r-Rasíul allà. In shà'Allah, anlifur قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هجم وعاب ان يجي شاب او فتاة تسألني لماذا خلكنا الله يا سلام ان يبقى هو الود خنفس ولا هي بنت متقدمة يعني تقول لي لماذا خلكنا الله هو اسمه الله برضو ايه الخيبة دي ايه الخيبة دي اللي عايز يتقدم يتقدم علميا ان كان معاه سنوية ياخد بكر اليوس ان كان معاه بكر اليوس ياخد ماجستير ان كان معاه ماجستير ياخد دكتوراه ده التقدم مش التقدم ان احنا نبقى رئة كده في الالفاز ايه الخيبة اللي قتلنا قال لي ماذا يا خلكان الله خلكانه برضه هي بركاف ولا غلقاه عندما اسأل هذا السؤال من شاب او من بنت اتعجب لأن القطة تعرف لماذا خلقها الله ولا تنحرف عن رسالتها أحد الملوك أهدي إليه قطة عودها المربي أن تمسك الشمعة وتجلس في مجلس العظماء ترفع الشمعة لهم معنى ذلك إن لها قطة تحفة فأهداها للحاكم أو للملك الملك وضع في يدها الشمعة وأشعل الشمعة ودعا الوزراء جميعا لينظروا إلى عجيبة من عجائب الضهر أحد الوزراء كان فاهم وزكي في الاجتماع الآخر راح وأخذ معه فقر صغير في جيده وجاء فوجد فعلا القطة تمسك الشمعة وتشعلها فأخرج الفقر الصغير ورماه أمام القطة فألقت بالشمعة وظلت تجري وراء الفطرة الفطرة علماء الحيوان علماء الحيوان قاموا بتجارب في هذا النوع أشباعوا القطة إشباعا كاملا من اللحم الطازج ثم وضعوها في غرفة ووضعوا معها تيران فوجدوا أن القطة قتلت الفقر ثم تركته ميتا إذن القضية ليست قضية البحث عن الطعام لا قضية الغريزة والطبيعة ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فالقطة تعرف لماذا خلقه وتقوم في أداء رسالتها الكلب يعرف لماذا خلقه الحمار يعرف لماذا خلقه فإذا جاء أي أعد الشباب في القرن العشرين بعد أن سعد أعداء الإسلام وخصوم الإسلام إلى القمر وصلوا للقمر والآن يريدون الوصول إلى كواكب أخرى أبعد من القمر رصوم الإسلام ويجي لي شاب المسلم يقول لي لماذا خلقنا الله أنا بدوخ بدوخ لأن الغرب علم لماذا خلق فصار في طريقه والشرق علم لماذا خلق فصار في طريقه وتقدموا في المسيرة ولسه الشباب المسلم بيؤمن يدعك عنه ويسأل أنا موجود ولا غير موجود وإذا كنت موجود فلماذا خلقنا الله كلام تافئ كلام تافئ كلام تافئ والمصيبة أنه يسأل هذه التساؤلات على أنه دارس فلسفة ويريد أن يعرف لماذا خلقنا الله هنا آية واحدة في درس اليوم تنهي كل الفلسفات آية واحدة في درس اليوم في الأوار الذي قاله موسى الفرعون تنهي كل الفلسفات لأن أنا إذا قلت لكم ماذا في هذه الحقيبة اسألكم ماذا في هذه الحقيبة فمن حق كل انسان منكم ان تتفلسف وان تتوهم شيئا فمنهم من تقول بها ذقود لعودة الاختة الى البيت ومنها من تقول بها منذير ومنها من تقول بها كذا بها كذا بها كذا من حق كل إنسان أن تظن أي ظن كما تشعر لكن ما رأيكم لو فتحت لكم الحقيبة ونظرتم إلى ما فيها هل من حقكم أن تتفلتكوا وأن تقولوا ربما بها كذا بعد أن فتحت لكم الحقيبة واتضح ما فيها من حقيقكم هذا كان الناس معزولون قبل ذلك قبل أن ينزل هذا القرآن كان من حق الناس أن يفكره من أين جئنا إلى أين لماذا ويالفلسفة كما يقولون من أين وإلى أين ولماذا الإجابة على الأسئلة الثلاثة فكان الناس في شبه غيبوبة من أين وإلى أين ولماذا لكن بعد أن نزل هذا القرآن بعد أن نزل هذا القرآن وقال في آية واحدة منه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى فهذه الآية وحدها كفيلة أن تغني كل العقلاء عن التساؤلات من أين جئنا وإلى أين نذهب ولماذا نحن في هذا الوجود منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى وهي الآية الثانية في موضوع الحوار فصلوا على حبيبكم رسول الله الآية الأولى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا <تصفيق> الآية الثانية منها خلقناكم وأنا قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الإنسان خلق من الأرض منها خلقناكم خُلِقَ الإنسانُ من الأرض مرتين مرتين خُلِقَ الإنسانُ من الأرض عندما خلق الله أصل الإنسان وهو آدم عليه السلام فقد خلقه الله من الأرض من الأرض ولا مجال أبداً يا بناتي لإنكار خلق آدمه والذين تفلسفوا في قضية خلق آدم وقالوا بالتطور والارتقاء والنشوء والكلام المعقد الذي يدرس ويبسط القرآن رد عليهم ردا عجيبا لو أنكم تحفظون القرآن الرد العلمي على نظرية دروين ليس وقته الآن ولا مجاله ففيكم أخوات أسلموا قلوبهم لله ولم يفتحوا لا قلوبهم ولا آذانهم لا لضرو ولا الغير ضرو الحمد لله أسلموا قلوبهم لله من أجل ذلك فسوف لا أنقش هذه القضية لكن المهم أن القرآن لما جه يرد على المتفلسفين في قضية ضرو وكيف نشأ الإنسان ونشأ من خلية وتطورت الخلية وكلام الفارغ رب العالمين رد عليهم رد عاجب جدا قال لا تصدقوهم لا تصدقوهم لماذا يا رب اسمعي الآية اسمعي الآية اللي في سورة الكه قال ربنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم اسمعي بقيت الآية اسمعيها وما كنتم اتخذ المضلين عبدا افهم, افهم الآية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض لا درون ولا لمركو ولا اللي بيتشدقوا بالنظريات ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض نمر الثلاثة ولا خلق أنفسهم نمر الثلاثة وما كنت متخذ المضلين عبدا بقى آني أستعين بعصابة كذبين يساعدوني في خلق الإنسان حتى يدعوا بعد ذلك أنهم يعرفوا سر كيف خلق الله الإنسان ما كنتم اتخذ المضلين عبدا قرآن فمعنى منها خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم من الأرض واللي مش مسد يتفرج على عملية الإنسان عندما يتحلق هو أني لما ضربت لكم مثل في الأسبوع الماضي وأنا أعيد لأركز على هذه القضايا فيكم أخوات جدر من حقهن علي أن يدرسن ولو بإيجاز ما سبق أن شرحته بإسهاب في السنوات الماضية يا بناتي قلتلكم إن اللي بيهد اللي بيبني عمارة بيبني الطابق الاول ثم الثاني ثم الثالث واللي بيهدها بيهد ايه الثالث ثم الثاني ثم والافاس الذي بدأ به هو اخر شيء في الهدم عاده الهدم نقيد البناء احد المغفلين كان له قطعة ارض فرح للمقاول قال له اريد ان ابنيها ثلاث طابق قال له الطابق الاول يكلف تلات الثلام دونار وطابق الثاني يكلف الفين وطابق الثالث يكلف الف قال له ابن لي الطابق الثالث فقط <تصفيق> لأ ده شغل مغفلين ماينفعش لا بدة ان نابني الطابق الاول ثم الثاني ثم الثالث عند ال ابن نهدم الثالث ثم الثالث ثم هذا واضح في خلق الله للإنسان فالإنسان عند الخلق بدأ من طراب إن كنتم في شك من البعض فإنا خلقناكم من طراب <تصفيق> ثم تتور هذا الطراب من طراب زائد ماء إلى طيل إلى حمأ مسنون إلى صلصال كالفخار سلصال كالفخار الى, الى, إلى أن استوى إلى أن أصبح إنسانا حيا اخر أول حاجة الطراب وآخر حاجة إيه الروح اخر حاجة ثم سواه ونفخ فيه من روحه هذا عند البناء عند الهدم أول حاجة تحصل إيه الروح تطلع لأنه لازم نهد الطبق الثالث الأول بعد هدم الروح يصبح الإنسان شبيب الطيل بعد ذلك ينبس جسم الإنسان كالفخار بعد ذلك يتحلل فيصبح تراب ثم يتداخل هذا التراب مرة ثانية ويتكون منه جسم وهكذا فعند التكنيم يبدأ بالتراب وينتهي بالروح عند الهدم يبدأ بالروح وينتهي بالتراب وتحليل أجسام الموتى إلى تراب نراه بعيوننا ونرمسه هو أقوى دليل وأبسط دليل للعوام وللدارسات على أن الإنسان خلق كما قال القرآن الكريم منها خلقناكم منها خلقنا. خلق الله الإنسان من الأرض مرتين المرة الأولى في خلق آدم المرة الثانية في خلق الأنا وأنت فلقد خلقنا من طراب لأننا خلقنا من غذاء وقامت أجزادنا على عملية الغزاء والغزاء من الأرض والغذاء من الأرض فنحن أرض نتحرك وتراب نتحرك لأن الله أسكن فينا سره وهو منها خلقناكم من التراب وإلى التراب تعودون كما قال السيد المسيح عليه السلام من الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم إذا فارقت الأجسام الروح فيها نعيدكم لحياة أخرى طويلة سماها الإسلام حياة البرزخ حياة البرزخ هي حياة القبر اسمها الحياه البرزخية وفيها تعيش الروح إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار كما قال النبي الكريم القبر أي فترة القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار وعندما يعاد الإنسان إلى الأرض بمجرد أن يوضع في القبر تبدأ عملية الحساب قبل أن يعود المشيعون إلى بيوتهم تبدأ عملية الحساب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دفن أحد الصحابة قال النبي الكريم لبقية الصحابة الأحياء استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل الآن يسأل, يسأل بينما بقية الصحابة وبقية المشيعين لم يرجعوا إلى بيوتهم قال النبي الكريم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل تبدأ عملية الحساب بمجرد دخول الإنسان في القبر وعملية الحساب في القبر أشبه ما تكون بمسألة التحقيق التي يجريها المحقق العدل قبل المحكمة الكبرى التي تنصب ومن الناس من يعذبه الله في قبره فقط من الناس من يعذبه الله في القبر فقط فإذا قام إلى القيامة استوفى ما عليه ومن الناس من يعذب في القبر وفي الآخرة ومن الناس من ينعم في القبر وفي الآخرة والمشركون عندما يخرجون من قبورهم ليوم القيامة يقول بعضهم للآخر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهنا يسأل العلماء وأي قرأ للقرآن يسأل كيف سمى المشركون فترة القبر مرقد مع أنهم كانوا إيه في عذاب لكن يا بناتي حفظنا الله وإياكم من عذاب القبر وعذاب الآخرة المشركون كانوا في قبورهم في عذاب فلما خرجوا من قبورهم ورأوا النار الكبرى قارنوا بين عذاب القبر وعذاب الآخرة فاعتبروا عذاب القبر مرقدا بالنسبة لعذاب الآخرات قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا تقول لهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن من شأن الرحمة فإذا رأيتم العذاب فلا تتهموا رحمة الله بالقسوة ولكن اتهموا أنفسكم لأنكم حرمتم أنفسكم من رحمة الله هذا ما وعد الرحمن فهو رحمن وإن عذب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرشنين منها خلقناكم وفيها نعيدكم فيها نعيدكم لحياة في القبر إما روضة من رياض الجنة كما قال رب العالمين عن الشهداء يستبشرون بنعمة من الله وفضل قال رب العالمين أيضا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل عدن نمرت واحد بل أحياء نمرت اثنين عند ربهم ومجرد أن يكونوا أحياء عند ربهم مجرد كلمة عند ربهم هذه يفهم منها كرم الضيافة فلان يعيش عند الأمير يبقى يعيش عند الأمير نتوقع أنه في إيه؟ في سعادة وهناف مجرد أن نقول فلان يعيش عند الأمير نشعر أنه في سعادة وكرم لذلك قال القرآن الكريم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتٌ أَمُوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ لأول حاجة نمرة اثنان عند ربهم والعندية هنا للكرم وليست للمكان عند ربهم يرسقون معنى ثالث أحياءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله لمرت خمسة ويستبشرون باللذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إذن يستبشرون باللذين لم يلحقوا بهم معناها اكو نااس ينعمون واناس آخرين لم يلحقوا بهم لأنهم لم يزالوا في الدنيا لأنهم لم يزالوا في الدنيا إذن هذا النعيم في اي مرحلة من مراحل الروح ها؟ في مرحلة القرب لأن رب العالمين قال وهم في النعيم يتمنى احدهم لو جاء ابنه مجاهدا شهيدا وجاء اخوه مجاهدا شهيدا وحظت زوجته باجل الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه الآية دليل على نعيم القبر دليل على نعيم القبر وهناك آية في صورة غافر دليل على عذاب القبر وهي قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون وآل فرعون يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اذا يعرضون عليها غدوا وعشيا متى في الدنيا في القرب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وسواء دفن الانسان في الارض او اكله السمن او اكلته الزئاب او حرق وزرية في الهواء كما يحدث أو صعد بمركبة فضائية إلى القمر ومات هناك في أي مكان يموت الإنسان وعلى أي طريقة يموت لا يفلت من قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة لان بيجي بعض الشباب قال يعني قال يعني خلاص حضرته وصل للأمر يقول لي ربنا بيقوله ومنها نخرجكم طهرات أخرى طيب اللي يدفن في الأمر ربنا إن كان من الصالحين يبعت له ملك يجيبه وإن كان من الطالحين يبعت له عفريت يجيبه ويرجع ما فيش فايدة ما فيش فايدة منها وإليها ومنها رضيتم أو مرضتوش ومن كان منكم يملك من الامر شيئا فليدفع الموت عن نفسه عاوزين نتكلم كلام جاد كلام جاد لولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين اهم الشطاره ترجعونها ان كنتم صادقين رجعوا الروح رجعوا الروح فان دفن في القمر او دفن في البحر وأكله السمك وأكلنا نحن السمك وتداخلت الأجسام فإن الله سيعيد كل إنسان كما كان انتم تغيروا في ياسين آية أكثركم يحفظها ألفت أنظاركم إلى سر فيها هي عندما جاء الرجل إلى رسول الله بقطعة من العزم وفركها وقال هل يستطيع ربك أن يحيي هذه بعد موتها؟ قال النبي الكريم نعم يحييها ويدخلك النار لكن رب العالمين رد إجابة رد رد جميل جدا قال ربنا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نصفة من نصفة فإذا هو خصيم مبين الذي كونك في رحم أمك من خلية واحدة فنما جسمك في تسع شهور تلات مليون مليون يا بود بو مليون مرة في تسعة تشوى يعني لو رب العالمين اكترك الناس تموا خارج الرحمة بنفس السرعة التي كانوا يلموا بها في داخل بطن الام لكان حجم الرجل الذي يبلغ ستين سنة كحجم الشمس سبحان الله لا واحد على 1000 من الجرام 1 على 1000 اول الحمل كنت 1 على 1000 من الجرام يوم الولاده كنت قراب 3 كيلو الكيلو 1000 جرام يبقى 3000 جرام اضربيها بقى لما تروحي البيت اضربيها من من خليه واحده إلى 3 كيلو يبقى كبرتي قربة 3.250 مليون مرة في 9 شهر لو كل 9 شهر كبرتي 3.250 مليون مرة يبقى ما يبقى عندك 60 سنة تبقى قدقات قضية عجيبة إن كل شيء خلقناه بقدر بمجرد أن يولد الإنسان تتغير عملية الزيادة فيبدأ ينمو بحجم طبيعي غير الحجم الذي كان ينمو به وهو في بطن أمة إنا كل شيء خلقناه بقدر بقدر مسائل عجيزة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى فلما فرك الرجل الأذان قال هل يستطيع ربك يا محمد أن يحيي هذه العظام بعد موتها قال النبي الكريم نعم يحييها ويدخلك النار رب العالمين رض عليه قال له أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو إيه وهو إيه ما فيش في كل القرآن وهو بكل خلق عليم إلا في هذه الآية في كل القرآن ما وهو بكل خلق عليم إلا هنا لماذا؟ لأن عملية اخراج الإنسان من الأرض تجعل الإنسان يقول هذا ألقيه في البحر وأكلته ألف سمكة وسمكة راحت أمريكا وسمكة راحت مفت وسمكة جات العراق رب العالمين يقول له عيب عيب وهو بكل خلق عليم أنا أعرف أين ذهب السمك وأعيد جسمك من هذا أعرقه وذروه في الهواء كيف يعيده الله؟ يقول له وهو بكل خلق عليم هذا دفن في القمر هذا مات في الفضاء من بين القمر والأرض ولم يستطيعوا أعادته رب العالمين يقول مهما كان الإنسان وفي أي مكان كان الإنسان سأعيده لأمني بكل خلق عليم لكن الرسول حكذا قصة جميلة جدا <تصفيق> وجزها لكم رجل مات وقبل موته أوصى أولاده قال لهم أنا ما فعلت شيئا يرد الله وأنا أخاف أن ألقى الله فإذا ميت فحرقوا جسدي وضروني في الهواء فلما مات أحرقوه وضروه في الهواء فجمعه رب العالمين من الهواء وأعاده وقال له ما دفعك أن تفعل هذا لماذا طلبت منهم أن يحرقوك وأن يضروك في الهواء قال خفت من لقائك يا رب قال غفرت لك خفت مني خلاص هو ربنا بسك لعباده صندق انتم متصورين ربنا يعني ايه يعني انتم تصوركم كده ربنا ايه يعني مسك مسدس لعباده ولا قرباك لعباده والله يا بناتي من تفاهمين ربنا والله ربنا رب الجمال ورب الرحمة ألم يسمي نفسه ودود ودود وهو يا سلام وهو الغفور الودود الودود ايه معنى كلمة ودود genta lama akhuk biwda maratayn fi al-samah btiqul al-ni'ma al-akh li'annahu yazuruni wiza'abum wahid fi al-shahr wfat'a aklik btiqah sarhatik bih la tuqaddar wa'in kanat thiltu btiqah sawda bil-nisba li-maratu al-muhim shlon shlon yikut yum wahid fi al-shahr la budda annahu sarab ba'd <تصفيق> لكن ربكم ودود ودود ودود ودود ملحد وإذن ومع ذلك إذا وقع في مصيبة وقال يا رب أخذ الله بيدك ورب العالمين عارف أنه ملحد وأنه سيرجع للإلحان ومن النوادر التي شهدتها في حياتي عندنا السيارة اللي بتنمي المجرمين أو النصوص للسجن بيسموها مصر بوكس يعني صندوق لجمع المي اعتقد بوكس صندوق يعني في الاصل انهم لا بيسموها سيارة بوكس هي بتبقى شفر بس بيسموها بوكس في سنة ستين ابتهم على شوية ملحبين كان جنبنا ولد ملحد ومتزعم قضايا الإلحاج كل ما يتكلم يتكلم عن الإلحاج فجنب الليل عليه ووضعوه في البوكس ساعة ما وضعوه في البوكس بكى وقال يا رب نجيني ومتانا ضحكت وقلت وإذا ركبوا في البوكس دعوا الله المخلصين لك من تطول عمرك بتحارب ربنا لكن لما ركب في البوكس تذكر ومع ذلك ربنا رحيم ودود, ودود يا بناتي إن رحمة الله أكثر من الأم بولدها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على طفل أخذ فرخا من حمامة حمامة أو عطفورة طفل صغير أخذ فرخها فهي تدور حوله ولا تستطيع أن تتكلم ولا أن تنقذ طفلها الرسول عندما رأى هذا المشهد قال الرسول لأصحابه أترون هذه تلقي بابنها في النار أترون هذه تلقي بابنها في النار قالوا لا يا رسول الله إن استطاعت ألا تفعل قال والله إن الله أرحم بكم من هذه بفرقه إن الله أرحم بكم من هذه بفرقه لكن بالله عليكم إلي يمطي ربنا ظهره ربنا يعمل له إيه يعمل له إيه ولذلك ربنا يا ضلاتي خلق النار وكتب عليها تدعو تدعو من أدبر وتولى اللي يعرض عن ربنا وينت ربنا ظهره يعفو النار يعفو النار والله ما خلق الله النار لضيق في الجنة ولا لضيق في رحمة الله ولا حبا في الانتقام ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ولكن تباع بعض الناس عنيدة حتى روي روي روي قصة قد تكون من الأدب الرمزي روي أن سيدنا موسى قال يا رب من من عبادك تدخله النار قال رب العالمين لموسى ماذا فعلت في القمح الذي زرعته قال أما القمح فزمعته للأولاد وأما التبن فأكلته البهائن وأما النوع الرضيء من التبن فوضعناه في الطين ليصلح الطين وأما ما لم يصلح لا للطين ولا من للبهائم وضعناه في النار وأدفعنا أنفسنا به. قال كذلك يا موسى لا أضع في النار من عبادي إلا الذي لا خير فيه إلي ما فيهش خير خالص لا ينفع لا للطين ولا للبهائم وصلى الله على سيدنا محمد ربيعي